وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى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 فتكبروا على أنبياء الله ورسله وعتوا عن أمر ربهم اغترارا بما هم عليه من الجاه والسلطان والمال وبين سبحانه ما عاقبهم به وما أنزل بهم من العقوبات والنكال والدمار ثم قال إن ربك لذي المرصاد المرصاد لهم ولغيرهم ينظر في أعمال عباده سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون فهو سبحانه وتعالى يرى ما ويعلم يرى ويعلم ما يعمله الناس من خير أو شر ثم بين حاله الانسان يعني جنس الانسان جنس الانسان وأنه اذا اصابه خير وغنى وثروه يعتبر هذا اكراما من الله له وان الله راض عنه وربما يقول وربما ينكر البعث ويقول حتى لو كان بيبعث فساجد عند الله أكثر من هذا فهذا الإنسان يغتر بما يعطيه الله في هذه الدنيا ويستدرجه به ويظن أن هذا من كرامته على الله عز وجل ولا ينتبه إلى أن هذا استدراج واختبار له وأما إذا مبتلعه اختبره فقدر عليه رزقه ضيق رزقه عليه يقول ربي اهانه اعتبر الكرامة والاهانه في امور الدنيا اي نعطي منها شيئا اعتبره كرامة وإكرام وان لم يعطى شيئا اعتبر هذا من الاهانه له هذه حالة الانسان ولم يعلم ان الله يختبره يتبين من يشكر عند النعمه ومن يصبر عند الابتلاء يصبر عند الابتلاء هذه الحكمه في ما يجريه الله على عباده من الغنى والفقر والسعه والضيق يتبين الشاكر عند النعمة والصابر عند الابتلاء ويتبين من هو بعكس ذلك ممن يعتذر النعمة كرامه له وتضييق هانة له هذا ميزان أكثر الناس كبرون الكرامة والإهانة في أمور الدنيا ولا يعلمون أن هذا ابتلاء وامتحان من الله وأن الله قد ينعم أعداءه يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم الضواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم مرتف فإذا هم مبيسون وأما من ضيق الله عليه فليس هذا دليلا على هوانه على الله فقد يضيق الله على أولياءه ضيق على أولياءه يا ذي الدنيا ويحميهم من الغنى ومن أجل أن يصبروا ويعلموا أن هذا من الله سبحانه وتعالى يرضون عن الله عز وجل ويعلمون أن الخير بيد الله سبحانه وتعالى فقد يزوي الدنيا عن أوليائه ويبسطها على أعدائه لأن الدنيا فانية على ما فيها من ضيق وسعها هي منتهية فانية فهؤلاء لم يعلموا حكمة الله في النعم والشدائد ما فهموا حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة وجعلوا المقياس في الكرامة والإهانة هو أمور الدنيا الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب واما الدين لا يعطيه إلا من يحب والفقر وقلة ذات اليد إيش دليلا على إهانة الله للعبد قد يكون أراد الله به خيرا من الناس كما في الحديث القدسي من الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغناه الله لا أشره بطل ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى فلو افتقر لا حصل منه الجزع والسخط. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى كثير من الناس اليوم ينظرون إلى الكفار وما هم فيه من أمور الدنيا والاختراعات والتقدم الصناعي و... وما في بلادهم من الخيرات والإنتاج والإمكان الأمطار الكثيرة والأنهار وغير ذلك وينظر إلى المسلمين وما هم فيه ويقاسون من انحباس الأمطار ومن القحط ومن الفقر فيظن أن الكفار خير من المسلمين ويظن أن الإسلام لا يصلح وأن سبب ما وقع أو يقع بالمسلمين إنما هو الإسلام إنما هو الإسلام يقول الإسلام أول يأخرهم الكفار ما لا وصلوا إليه وهذا وهذا يصرحون به يصرحون به في كلماتهم ومؤلفاتهم ولا ينظرون إلى هذه الآيات الكريمات لأنهم الميزان عندهم الدنيا وليس الميزان عندهم الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كان احيانا لا يدف في بيته ما يأكل ويصبح صائما كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. عليه الصلاة والسلام ولو أنه أراد لجعلت الدنيا جبال الدنيا له ذهبا ولكنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يشبع يوما وأن يجوع يوما لعلمه ما في ذلك من الخير له والقدوة الحسنة لأمته ومن هذا الميزان أنه لما بعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين قال الكفار ما الله لا يجد إلا هذا اليكين الفقير يتعدى فلان وفلان لولا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من الطائفة أو من مكة اختار الله من عظمائها ابي جهل أو المغيرة الوليد بن المغيرة أو الوليد بن المغيرة أو صاحب الطائف أو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله جل وعلا اهم يقسمون رحمه ربك الله جل وعلا اعلم حيث يجعل رسالته تارى محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه أصلح البشرية لحمل هذا هذه الرسالة والله حكيم عليم سبحانه وتعالى وهم يقولوا, يقولوا وقالوا لن من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو يكون لك بيت من زخرة او ما أسبى ذلك من الأمور الدنيوية أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتاب النقرات كتاب من الله لفلان بفلان آمن أسلم يقول الله يكتب من كل واحد منهم ما يجيهم على على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ليتعاضمهم في أنفسهم او يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب يكون بيت الرسول من ذهب الرسول رسول قال الله له قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول؟ فهذا هذا نظرة الكفار في كل زمان وإلى وقتنا هذا هذه نظرة الكفار ينظرون بمقاييس الدنيا. وكذلك من تشبه بالكفار من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس يقولون هذا يقول ربي أكرم أكرمني بهذا التنعيم أنا كريم على الله والله راض عني بهذا وأما إذا مبتلاه أي اختبره فقدر عليه رزق يعني ضيقه ضيق عليه رزق فيقول ربي أهانا نعتبر هذا من الهانة والعكس هو الصحيح أن الهانة والكرامة ليست بامور الدنيا الهانة والكرامة بالدين والتقوى وأما الدنيا فإنها تاتي وتذهب ما كانها جاءت ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوه في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بسيط هذه حكمه الله سبحانه وتعالى فلا تحتقر الفقير لفقره ولا تعجب بالغني لغناه رب فقير خير من ملء الدنيا من من الاغنياء رب أشعة أكبر, اكبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابرها كرامته عند الله سبحانه الكرامه ليست بالدنيا الكرامه بالدين بالإيمان بالتقوى ان عند الله أتقاكم قال الله جل وعلا كلا هذا نفي اي ليس الأمر كما زعمتم إن الإكرام بالتنعيم و والإهانة بتضييق على العبد وتقليل رزقه ليس هذا من الإهانة كلا بل لا تحبون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تأكلون التراث أكل لما تحبون المال حبا جما هذا شأن العباد أنهم يتكبرون على الضعفاء والمساكين خصوصا الأيتام الذين لا عائله لهم فقدوا اباءهم وهم ضعفاء يحتاجون الى لفتة نظر من المجتمع يادوني لفتة نظر يسد بها فقد ابائهم اليتيم احوج ما يكون في تغذيته وفي تربيته وفي اعانته لا يهمل اليتيم يتيم له حق على اقاربه حق على المجتمع حق الرحمه والعطف كفاله قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه واشار باصبعه السبابه والوسطى كفالة اليتيم فيها أجر عظيم بل لا تكريون اليتيم تقرونه وتير أو تأكلون ماله إذا كان له ماله تأكلون ماله ويعونه، ولا تحاضون لا يحفظ بعضكم بعضا ويحفظ بعضكم بعضا على طعام المسكين والمسكين هو الذي ليس عنده شيء أو عنده شيء قليل من المال المسكين له حق على المسلمين على المجتمع ان يجبر نقصه ويسد عوزه واوجب الله حقا في اموال الاغنياء للفقراء والمساكين حق حق معلوم للسائل والمحروم انما الصدقات للفقراء والمساكين لا يغفل عن المساكين في المجتمع فليلفت النظر إليهم ويواسون والناس يتواصلون بهم ما يغفلون عنهم حاضون يعني يتواصلون بهم ويحثون على صدق عليهم والإحسان اليهم هذا الواجب وأما الغفل عنهم وتركهم فهذا مذموم وهذا يوجب العقوبه من الله سبحانه وتعالى ولا تحاضون اي لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين يعني اطعامه وايتائه من مال الله الذي عندكم احسان اليهم لا تحاضون على طعام المسكين فليس الإنسان مقتصرا على نفسه فقط ليس الإنسان مقتصرا على نفسه حصل لها الرزق والقوت والكثاف بل هو مكلف أيضا باليتيم والمسكين تلفوا بذلك يعني يلتفت اليه ويحدث الاغنياء على على مدهم بالعون وجبر فقرهم ولا بل لا تكرمون اليتيم اليتيم بحاجه الى الاكرام ايضا تربيه رفع معنويته بحيث لا يفتد أباه مع ما يعطى من المال الذي يكفيه هل ترفع معنويته ولا يمن عليه أو, او يحتقر ما قال لا تتصدقون على اليتيم فقط قال تكرمون تكرم اليتيم ترفع من معنويته كانه من اولادك هو فعلا من اولادك إما قريب وإما من المسلمين ف... ولا تحاضون على طعام المسلمين وتأكلون التراث التراث هو المال الذي يورث عن, عن الميت يأكلون ما خلفه الميت وربما يحرمون الأيتام ويحرمون الضعفة لا يورثون كانوا لا يورثون المرأة ولا يورثون الصغير الصبي الصغير لا يورثون يأكلون المال ولا يعطون المرأة والصبي هذا كان في جاهلية وما جاء الإسلام ب... بمنعه جعل للمراه نصيبا وجعل للصغير نصيبا من الميراث ولا يؤكل التراث اي الميراث ويترك هؤلاء وتحبون المال تحبون المال حبا جما حبا كثيرا اي من طبيعه الانسان انه يحب المال وانه لحب الخير أي المال لشديد وحب المال غريزه في الانسان ولكن لا يحمله حب المال على اخذه بغير حق ومنع ما فيه من الحقوق للفقراء والمساكين والاقارب لا يحمله حب المال على أخذه بغير حق ومنع الحق الذي أوجبه الله أما كونه يحب المال فهذه غريزة فيه تحبون المال حباً جما أي حباً كثيرا مبالغ في الحب أما الحب الطبيعي والعادي هذا لا يرام عليه الإنسان إذا لم يحمله على على أخذ المال بغير حق أو منع الحقوق التي في ماله إذا لم يحمله كون يحب المال حبا معتدلا هذا لا يواخذ عليه الإنسان يحبون المال حبا جما ولذلك لا تكرمون اليكين ولا تحاضونه هذا طعام المسكين لمحبه للمحبة الشديدة للمال ثم بين سبحانه وتعالى نهاية هذه الدنيا بما فيها والانتقال الى الدار الآخرة لأجل أن يتذكر الناس هذه الأحوال فلا يقعون في هذه الصفات الزمينة يغفلون عن الآخرة تلهيهم أموالهم عن الآخرة يلهيهم حب المال عن الآخرة كما عليه كثير من الناس حتى إنهم يسمعون الأذان والمساجد مفتحة قريبة منهم ولا يذهبون الى المساجد ويقولون صلاه الجماعه سنه ما هي بواجبه يقولون صلاه الجماعه سنه وجد دليل قاله فلان فيها خلاف اي الدليل ما هو عدم ما يواجهه الدليل من الكتاب والسنه هو في فما هو دليلك على عدم الوجود قل قال فلان وقال فلان والمساله فيها خلاف هذا, هذا ما يطنطنون به الآن حول هذه المساله لا تغلق الدكاكين وقت الصلاه يقولون لا تغلق الدكاكين وقت الصلاه لا يجب عليكم الذهاب للمسجد للصلاه فعندهم ان الدين انهم على حسب هواهم على حسب اهوائهم ولا حجه لهم الا ان قال فلان وان قال فلان ما يقولون الدليل كذا والدليل كذا يحبون المال من جما ثم ذكر سبحانه وتعالى بقوله كلا كلا حرف تنبيه زجر فنبهوا إذا دكت الأرض دكا دكا دكت الأرض زلزلت زلزلت الأرض واندقت الجبال وصارت حباء منبسة طارت في الجو الجبال الصلبة تتدكتك وتطير في الهوى من شدة الهول ومن شدة الزلازل والعياذ بالله زلزل الأرض كلها الحين لا زلزل من الأرض ناحية ماذا يحصل دقائق ماذا يحصل من الكوارث كيف إذا زلزلت الأرض كلها والعياذ بالله دكة الجبال ما هو جبال واحد جبال الأرض كلها تدس بعضها يضرب ببعض وتكون هباء يطير في الهواء هباء منبثه هول شديد تذكروا هذا عما انتم فيه من لهو الدنيا ولغويا والاعراض عن الاخره اذا دكت الارض دكا دكا اي مرات ما هي مره, مرة واحده دكا بعد دك حتى صارت قاعا واحدا لا ترى فيه قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمثل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثل إلى دكة الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا جاء الله سبحانه بذاته مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ياتي يوم القيامه لفصل القضاء بين عباده ياتي مجيئا حقيقيا يليق بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده وذلك حينما يحشر الناس ويطول عليهم الحشر والزحام والعرق، فيطلبون من اولي العزم شفاعة لهم عند الله في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف. أياتون أهل العزم كداً بآدم عليه السلام. إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم يعتذر لأن الهول شديد كلهم يعتذر لأن الهول شديد وغضب الرب سبحانه في هذا اليوم شديد حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم طلبون منه أن يشفع لهم بمعنى يدعو يدعو الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها فيخر ساجدا بين يدي ربه ما يشفع على طول خر ساجدا ويدعو الله ويحمده بمحامد ويدعوه تضرع اليه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وإشفع تشفع فيدعو الله بأن يأتي لفصل القضاء بين عباده فيجيب الله دعوته. وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يعطيه محمد, محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو المقام المحمود عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون ولا غيره شفاعه العبد يا أهل الموقف فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين عباده يجيء بذاته ما هو ياتي امره كما يقول المؤول ياتي امره يأتي الملائكة ياتي الملائكه هذا كله تاويلات باطله ياتي هو سبحانه بذاته بفصل القضاء بين عباده ولكنه اتيان لا يكون كاتيان المخلوقين فالاتيان يليق بجلاله هذا من تعالى سبحانه وتعالى هذا من صفات الافعال صفات الافعال قال الله جل وعلا هو يوم السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ظلل من الغمام سحاب والملائكة يأتون مع الله جل وعلا ملائكة السماوات يأتون معه سبحانه وتعالى <تصفيق> هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور فالله موصوف بأنه ياتي وموصوف بانه يجيء كما في هذه الايه وجاء ربك هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك كل هذا سيحصل وجاء ربك سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله لاجل فصل القضاء بين عباده والملك يعني الملائكه ملائكه السماوات صفا صفا كل اهل السماء يصفون كل أهل السماء يصفون صفا واحدة يحيطون بالخلق من جميع الجوانب ومن ورائهم أهل السماء الأخرى ومن ورائهم إلى سبع سماوات سبع صفوف من الملائكة يحيطون بالناس المحشر وجاء ربك والملك أي وجاءت الملائكة صفا صف وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها تقاد تقودها الملائكة بسبعين ألف زمام يقودونها وهي تزفر وتتغيل شاهدها الناس شاهدها الناس ثم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين شاهدها الناس وجيء يومئذ بجهنم وبرزت الجحيم لمن يرى برزت الجحيم لمن يرى لأن كانت في الدنيا في خفم الغيب في كانت في الدنيا في أمر الغيب لا يعلمها إلا الله لكن نؤمن بها ولا نراها أما في الآخرة فتتبدى عيانا أمام الأبصار يراها الناس وجيء يومئذ بجهنم الى الموقف الهائل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان يتذكر الانسان عمله احتاج الان الى العمل تذكروا شل معه شل ينجيه منها النار ما ينجي منها الا تقوى الله سبحانه وتعالى هو يتذكر الان يتذكر وش معه من العمل الذي ينجيه من هذه النار يومئذ يتذكر الانسان ما سعى في هذه الدنيا من العمل الصالح الذي ينجيه من هذه النار يوم عني يتذكر الإنسان ما سعى أي يتذكر عمله في الدنيا يقول يا ليتني يقول يا ليتني كمن يا ليتني قدمت قد الى شاب ما مع شيء ينجيه من هذه النار يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي لاتني قدمت من الدنيا عملا صالحا لحياته الآن حياة الآخرة فالدنيا مزرعه للآخرة هي دار العمل والآخرة دار الجزاء فالدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا, ولا عمل يوم يني يتذكر الانسان وان له الذكرى ما عنده رصيد ما عنده رصيد ما عنده عمل يقول يا ليتني تمنى والتمني انما يقول للمستحيل بخلاف الترجي فان الترجي يكون للامر الممكن ما المستحيل فانه يتمنى تمني يقول يا ليتني قدمت قدمت من الدنيا عملا لحياتي الاخرويه عملا لحياتي الاخرويه وهل ينفعه التمني لا ينفعه انما يزيده تحسرا يزيده تحسرا والعياذ بالله يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ اي في هذا الموقف لا يعذب الله عذاب هذا المجرم احد يعذبه الله عذابا شديدا لا يعذبه احد من الناس او الجبابره يعذبه الله عذابا لا يوصف ولا يقدر قدره يوم لا الله يعذب عذابه أحد من الناس مهما كان من القوه وما كان من الامكانيه لا أحد يعذب مثل عذاب الله في هذا المكان في هذا الموضع ولا يوثق وثاقه أحد يوثق الكافر بال يوثق الكافر بالاغلال والسلاسل والعيان بالله يوثق بالأغلال والسلاسل يسحب بها ما هي مثل اغلال الدنيا و حجز الدنيا حبال الأشياء هذه المؤراء لا يعلمها إلا الله لا يوثق وثاقها واحد ثم إن الله سبحانه وتعالى قال يا ايتها النفس المطمئنة في هذا اليوم ينادي يا ايتها النفس المطمئنة المؤمنة الساكنة الساكنة بطاعة الله سبحانه وتعالى تنادى في الاخره اكراما لها يا ايتها النفس المطمئنة التي كانت مطمئنة بطاعة الله وذكره وعبادته تطمئن في الآخرة عند هذا الهول وعند هذا يطمئنون خلاف غيرهم فإنها تطير أنفسهم وتطير أفكارهم من شدة الهول يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك الى إلى خالدك راضية مرضية راضيه بما اعد الله لك مرضية من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه راضيه مرضية يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى خالقك راضيه بما اعد الله لك من الثواب مرضية من الله سبحانه وتعالى هذا يقال للانسان عند موته ويقال له عند البعث ينادى بهذا فالمحتضر ينادى بهذا ويبشر تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وكذلك في الاخره يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي عبادي المؤمنين كوني مع المؤمنين في الاخره في الجنه كما كنت معهم في الدنيا مع المؤمنين وادخلي جنتي هؤلاء تبرز لهم النار والعياذ بالله تبرز لهم جهنم وهؤلاء يدعون الى دخول الجنه والفرق جزاء الفريقين هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يلقون في النار مسلسلين مقرنين في الأصفاق والعياذ بالله ادخلي في عبادي وادخلي وادخلي جنتي وقيل المراد ادخلي في عبادي ادخلي في عبدي كانت ميتة وخارقة للبدن كانت ميتة وخارقة للبدن في يوم القيامة يقال لها ارجعي إلى البدن الذي خرجت منه هذا قول في تفسير الآية ولا مانع أن, أن الآية تشمل هذا وهذا وادخلي جنتي هذه عاقبة النفس المطمئنه لان النفوس كما ذكر الله في القران على ثلاثة اصنام نفس اماره بالسوء ونفس لوامه تذنب ثم تندم وتتوب تذنب تتوب لوامه تلوم صاحبها اما الاولى فهي اماره بالسوء ما تقف عند حد تقود صاحبها الى السوء دائما أما الثالثة فهي المطمئنة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ليس عندها نزعات إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من راجحه في تفسير قوله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضيه قوله سبحانه ربك هربك هربك هنا رجوعها إلى الجسد أي جسد صاحبها هو على ظاهر الآية أن ربك هو خالقك الآية تشمل الاثنين كما قلنا ارجعي إلى ربك وارجعي أيضا إلى الجسم الذي خرجت منه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى ولا تحاضون على طعام المسكين إذا قام شخص يسأل الناس بعد الصلاة فهل للامام أن يمنعه من ذلك أو يكون ذلك داخلا في الآية فيكون عمله مجموع ما في الآية يدخل في الآية وأما السائل فلا تنهى وفي حق للسائل والمحروم. فالسائل له حق فإن كان صادقا فإنه أخذ ما يحل له وإن كان كاذبا فإنه يأخذ جمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنت ما عليك أن تعطي السائل سواء كان إلا إن علمت أنه لا يستحق وأنه كذب أما ما لم تعلم فأعطه وحسابه على الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبين اتيانه لا فرق بينهم يوصف بانه يجيء يوصى بانه ياتي كما في الايات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما هل هو في سياق الخبر أم هو في سياق الدمع سيعيش الزم هو خبر يراد به الزم هو خبر ويراد به الزم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الكفار من أجر فيما يصنعونه من الصناعات التي تنفع الإنسانية أجرهم يأخذونه في الدنيا يبيعونها بدراهم يأخذ يبيعونها بأموال ها يأخذون ما صنعوها رحمة بالناس صنعوها طمعا في المال صنعوها طمعا في المال وقد يصنعون أصلحة مدمرة فيكون عليهم الاثم والعياذ بالله بما يهلكون من الحرط والنسل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ترجعي إلى ربك راضية مرضية هل صحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم قيل نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انك ستنادى بهذا ستنادى بهذا وقيل أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول كفالة الأيتام التي تتم عن طريق بعض المؤسسات الخيرية سواء كانت داخل هذا البلد أو خارجه هل تعتبر داخلة في كفالة اليتيم الشرعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمت صدق هذه الجمعيات وعلمت أنها تصل إلى الأيتام أيتام المسلمين علمت أنها تصل إليهم نعم سواء أنت دفعتها للأيتام أو دفعتها بواسطه الوكيل بينك وبينهم والواسطة بينك وبينهم فالمدار على على كون هذه الجمعيات أنها أهل أهلها صادقون ومؤتمنون على إيصال هذه الأموال للأيثم نعم كذلك يقول حفظك الله يقول وهل الأفضل أن أعطي هذه الجمعيات او ان آتي باليتيم عندي في المنزل فأنفق عليه هذا أفضل إن تتولىها عنده تتولى اليتيم وتنفق عليه وتربيه هذا أفضل تتولاه وتدفع بيد المال له هذا أفضل لا شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أيهما أفضل وأكثر اجرا الشاكر الذي أتاه الرزق او الصابر الذي قل رزقه فلغ العلماء فيه أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر وذكر ابن القيم الخلاف في هذا في عدة الصابرين كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والراجح والله أعلم أن هذا بحسب التقوى أتقاهم لله هو الأفضل أتقاهم لله افضلهم إن أكرمكم عند الله أتقاه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وهل يكلمونه مباشره الكفار لا يرون الله لانهم لم يؤمنوا به في الدنيا فيحرمون من رؤيته يوم القيامه قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم لان رؤيه الله كرامه نعيم ولا ينالها الكفار الذين لم يؤمنوا به نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرج الرجل من المسجد لانتقاض وضوئه فهل عليه اداه تحيه المسجد اذا توضا فعاد مره اخرى ما دام انه خارج بنيه العود هذا ليس عليه تحية مسجد لأنه في حكم الباقي في المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصلى تحية المسجد في أوقات في النهي المضيقه هل خلاف بين العلماء من رأى أن ذوات الأسباب تؤدى عند وجود أسبابها قال تفعل ومن رأى الاستدلال بالنهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا يعم تحيه المسجد وغيره راى انه لا يصلى والمساله واسعه من صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه وكل اصل تحيه المسجد سنه ليست ليست فريضه ولا واجبة ما هي سنة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه اذا دخلت المسجد وارادت ان تصلي تحيه المسجد إنا ابنه الصغير يبكي بشدة فيتجلس قبل أن تصلي التحية حتى يهدأ ثم تقوم بعد ذلك لتأتي بتحية المسجد فهل تكون آثمة بجلوس هذاك إذا إن جلست معه جلوس استقرار وإنما تجلس لغرض تهديات الطفل فأرجو أنه لا حرج عليها في ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول احيانا اعطي اخواني مالا من باب الهبه فهل يجب علي ان اساوي بينهما في العطية علما بأن بعضهم صغير ولا يعرف قيمة المال العدل في العطيه بين الاولاد خاصه اما عطيه الاخوه فلا يلزمك العدل فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفتكم الله يقول السائل أشاهد صور النساء عبر النت ثم اتوب يقول أشاهد صور النساء عبر النت ثم أتوب ثم أعود ثم أتوب وهكذا وأخشى على نفسي من اليأس والقنوط وأخشى أن أدخل تحت الوعيد الذي في الحديث لانه يأتي أقوام بحسنات أمثال الجبال فيقول الله لها كوني هباء يقول ما نصيحتكم لي وفقكم الله ما يقول الله لا أكون هباء إلا إذا كانت أعمال كافر أما أعمال المؤمن فلا يقول الله لا أكون هباء لكن قد يأخذها المظلومون يقتصون منه ويأخذون حسناتها المظلومون أما أن الله يبطلها فلا أعمال المؤمن لا تبطل واما هذا النسل الذي شغلك وفتنت ابعده عنك ابعده عنك وعن بيتك لتستريح والحمد لله ابعد وسائل الشر عنك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من نسي دعاء الاستفتاح ثم ذكره في الركعة الثانية فهل يأتي به فات محل يا أخي فات محل هو سنة ما هو حتى فلو تركته متعمدا هلأ على شيء عليك وهذا فات محل فلا يتابه في الركعة الثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سد الفرج في الصفوف هل هو سنة أو واجب واجب سد الفرج في الصفوف واجب فيجب سد الفرج ولا تترك في فروجات في الصف تخلل منها الشيطان نعم يقول ظيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قطعت الطواف من أجل الصلاه المفروضة فهل أصلي بعدها صلاة الجنازة او أبادر إلى إتمام الطواف إذا إيش إذا قطعت الطواف من أجل إقامة الصلاة المفروضه ثم انتهت الصلاة فهل لي أن أصلي بعدها صلاة الجنازة أو أبادر إلى إتمام الطواف لا تبادر إلى إتمام الطواف لأن صلاة الجنازة أرض كفايه هي سنة في حقك تواصل الطواف بعد الفريضة نعم ويقول حفظك الله يقول إذا أقيمت الصلاة فقطعت الطواف. فهل استانفه من بدايه الشوط أو اكمل من حيث انتهيت نعم تبدا من بدايه الشوط تبدا الشوط الذي قطعته من الحجر وتبني على الاشواط التي قبله نعم يقول فضيله الشيخ وصدكم الله يقول صليت الظهر ونسيت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ولم انتبه إلا بعد أن سلمت مع الإمام فماذا يلزمني وهل أعيد تعود, تعود بعد الإمام تعود بعد ما سلمت تعود إلى الصلاة فأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فهل من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات يكون له أجر من قرأ القرآن كاملا لا يقال تعدل ما قال تكفي عن قراءة القرآن تعدل يعني في الأجر وما تكفي عن قراءة القرآن تقرأ ثلاث مرات وتكفيك عن قراءة القرآن لا شيخ الإسلام ابن تيميه له كتاب في هذا جواب اهل العلم والايمان عن ان سوره الاخلاص تاديه ثلث القران نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول تغسيل الميت هل هو ناقض للوضوء أم هو موجب للغسل استحب لمن غسل الميت ان يغتسل اما الوضوء فلا الصحيح انه لا ينتقض بتغسيل الميت صحيح أن تفصيل الميت لا ينقض الوضوء لكن يستحب لمن غسله أن يرسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يلزم الزوجة الإحداد على زوجها الذي قد توفي هل هو بعد الصلاة والدفن أم حين؟ هل هو هل هو بعد الصلاة والدفن أم يبدأ بعد الصلاة ودفده؟ لا الإحداث يبدأ من خروج روح الزوج يبدأ من خروج روح الزوج تلتزم بالإحداث نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ بدأ <تصفيق> مع بداية العدة وبداية العدة من خروج روح الزوج اللهم السلام نعم يقول فضيلة الشيخ فقتكم الله يقول لو كنت في مجلس عزاء <تصفيق> لو كنت في مجلس عزاء وقدم في هذا المجلس طعام فهل لي ان اكل منه حيث إن خروجي قد يسبب حرجا والما لأهل الميت اولا الجلوس في مجلس العزاء ما الغصه ما للعزاء مجلس ولا أيام محدده ولا مكان معين هذا كله ما احدثه الناس هو ما اكل الطعام طعام مباح الحمد لله الطعام مباح اذا قدم فتأكل تاكل منه الا اذا كان الذين صنعوا الطعام هم اهل الميت هذا خلاف السنه هذا خلاف السنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه هذا ورد في الصحيح عذب بما نيحه ما هو ببكاء أهله البكاء هذا امر لا بد منه قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنياحه يعذب بنياحه اهله عليه هذا صح في الحديث نعم وحمله بعض العلماء على انه اذا كان راضيا بذلك قبل ان يموت او موصيا به اذا كان اوصى به فانه يعذب به اما اذا لم يرضى به ولم يوصي به فانه لا يعذب لكن الحديث عام الحديث عام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم زياره قبر الميت كل اسبوع وتحديد يوم لذلك ما حكم زياره قبر الميت كل اسبوع وتحديد يوم لذلك زياره قبر الميت كل اسبوع طيب لأن المجلس الى الدعاء له وأما تحديد يوم من الأسبوع لذلك فلا اصل له في أي يوم تيسر له ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو مات رجل مسلم في أرض الكفار وعلم أنه لم يصل عليه فهل لنا ان نصلي عليه صلاة الغائب؟ نعم إذا علمتم أنه ما صلي عليه صلوا عليه صلاه الغاية نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الذهب المعد للاستعمال الشخصي من الراجح فيه في مساله الزكاه الراجح فيه هو المفتا أنه لا زكاه فيه ما دام معد للاستعمال والزينه لانه اصبح ملبوسا لم يعد للنما وانما اعد للاستعمال صحيح في أنه لا زكاة فيه لا هذا يخرج المرأة خصوصا إذا كانت فقيرة اما أن تنحرم من الحلي وإما أن تحمل زكاه كل سنة صعب يقول رضي الله يقول متى يكفر الإنسان عن يمينه حينما يحدث على شيء أنه لن يفعله هل عندما يريد أن يفعل ذاك الشيء أم بعد الفعل؟ يصلح هذا وهذا يصلح أنه يكفر قبل الحنس وأنه يكفر بعده يصلح هذا وهذا لان ورد في الحديث رواية أنه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني هذا يدل على أنه يكفر بعد الحنس والرواية الثانية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فدل على أن العمر واسع في هذا الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يجزئ في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين وجبة مشبعة مثل أن اطعمهم وجبة يقول برستد أو سندويش أم يشترط في ذلك أن يكون أرزا طعام يشترط أن يكون طعام يعسي أو يغدي ما يكون غير طعام يكون طعام يشبع الجائع هذا المطلوب لا بس أن تعشيهم او أن تغديهم أو ان تقدم لهم وجبة في أي وقت يتغذون بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفتكم الله يقول هل يجوز لي أن أعطي زكاتي إلى صديق لي يسكن في بلاد الغرب مع العلم أنه هل؟ أقول هل يجوز لي أن أعطي زكاتي إلى صديق لي يسكن في بلاد الغرب مع العلم أنه يعمل هناك لكنه لا يتمكن من الخلاص من دينه من, من دينه هذا منه مسلم محتاج من زكاة مالك ولو كان يعمل إذا كان عمله لا يكفيه نعم يقول فضيله أو الشيخ أو إنه يكفيه النفقة لكن عليه دين الحال ولا يستطيع تسديده مانع أن تعينه من الزكاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما سبب سجن يوسف عليه الصلاة والسلام هل هو أنه لم أنه لم يستجب للنسوة فأمرت امرأة العزيز أن يسجن أو أن سبب السجن لأنهم إذا سجنوه انقطع خبره وتناساه الناس لا لا أسببها النساء كيد النساء أسبب كيد النساء أرادت أن تنصر نفسها بذلك تسجن موسى ولئن لم يفعل ما آمره لا ليس ولا يكون من الصغيرين أو من كيد النساء لتظهر انتصارها عليه. ولهذا لما امر الملك باخراجه وطلب صوره عنده قال ما بال قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قلنا حاشا لله نسى قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق لقد راودته عن نفسه فالان فستع... فلا... حصحص الحق قد راودته عن نفسه وانه فقالت قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن كبينت براءة يوسف عليه السلام وتبينت كيد المرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من قرأ سورة الفاتحة في الصلاة ثم ركع مباشرة حيث نسي أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعدها لا بس قراءه ما بعد الفاتحة سنة إذا تركه فصلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لكل مسلم أن يقسم على الله عز وجل أم يعد ذلك سوء أدب مع الله؟ يقسم على الله لأن الله كريم سبحانه وتعالى. الله كريم. وإذا يقسم على الله فلا حرج في ذلك. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله على سائل يسال عن العادة السريه ويقول انه لم يستطع تركها وقد حاول كثيرا جدا وانها تمنعه عن حرام اعظم يقول فهل له اخوه حرام, حرام حرام تمنعه من حرام هي حرام ولا تجوز فلا تعملها ابدا تب الى الله ابتعد عنها استعمل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستطع الزواج أول شيء في زوج، إنه غضل البطر وأحسن للفرج فإن, فإن لم تستطع الزواج فصم ومن لم يستطع فعليه بالصوم هذا الذي تعالج به الشهوة وهذا يغنيك عن العادة السرية إما الزواج وإما الصوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول تزوج بامرأة مطلقة، رجل تزوج بامرأة مطلقة تسكن في بيت مستقل عن أهلها وتزوجها دون علم أهلها أو حتى وليها، ويقول إنه قد جرى في هذا الأمر على المذهب الحنفي. ما نصيحتكم لمثل هؤلاء الأزواج الذين يتزوجون دون ولي ودون إشهاد؟ او اشهار للزواج يرجعون الى المحكمه الشرعيه يرجع الى القاضي الى المحكمة الشرعية لينظر فيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يعتبر مانع الزكاه مرتدا وهل يجوز قتله اذا منعها جحدا لوجوبها فهو مرتد وان منعها بخلا فإن مع, مع انه يؤمن بها فانها تؤخذ منه قهره ولي الأمر منه قهرا ولو أدى هذا إلى قتاله فإنه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكل اللم ما المراد بلما حفظكم كثير لما يعني كثير من اللم وهو الكثره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أي مسلم وإن كان عاصيا هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أي مسلم وإن كان عاصيا هنا هي الشفاعة للعاصي من المسلمين الشفاعة من المسلمين الذي استوجب دخول النار يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع له بعد دخولها بإخراجه منها شفاعته للعصاف من أمته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل أجر صلاة الجماعة في البيت كاجر صلاة الجماعة في المسجد لا إلا للمعذور المعذور أو المعذورون إذا صلوا في البيت لهم أجر من حضره في المسجد لأن تركهم المسجد لعذر أما أن تهجر المساجد من غير عذر فهذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ الله. يقول أحد وأصحابي محافظ على جميع الصلوات جماعة مع المسلمين إلا صلاة الفجر فإنه يتكاسل عنها في وقتها كيف أتعامل معه حيث إنه يسكن معي في غرفة واحدة في السكن إذا أصر على ترك صلاة الفجر مع الجماعة ولم يقبل النصيحه فلا تسكن معه لان هذا يكون في رضا بالمعصيه وربما يؤثر عليك أيضا وتتساهل. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من مر بالميقات وهو لم ينوي العمره فلما وصل الى جده بعد يومين نوى ان يعتمد فاحرم من جده هل عمله صحيح نعم عمله صحيح يحرم من حيث نوى وهو نوى جدا ما نوى يوم ياتي بالميقات ما نوى عمره انما نوى وهو جدا لا يحرم من جدا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول النعاس هل هو ناقض للوضوء النعاس الخفيف الذي ما يتمكن الانسان من نفسه لا ينقضه الوضوء كان يقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ولا يتوضاون نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اعتمرت ثم قصرت شعر رأسي فعاب علي بعض الاخوه وقالوا لماذا لا تبادر الى الخير فتحلق شعر رأسك سؤاله هل يعاب علي التقصير علما انني طالب علم لا اللي يعيبون عليك جهل اما ان جاروا الحلقة الحلق افضل نعم الحلق افضل لكن يعيبون عليك شيئا شرعه الله حلقين رؤوسكم ومقصرين دعا للمقصرين مره ودعا للمحلقين ثلاث مرات التقصير جائز ونسب لا يعاب على من فعله لكن ان يقال له ان الحلق افضل لا بس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت دارا وكان فيها اغراض قد اتفق عليها في العقد وكان من هذه الاغراض تلفاز فهل يجوز لي ان اؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز وهذه الاجهزه ايش يقول اشتريت دارا وكان فيها اغراض قد اتفق عليها في العقد يعني اشتريت مع الدار هنا يعني اشتريت الدار وما تشتمل عليه هنا طيب واللي تشتمل عليه معروف ما هو مجهول نعم وكان منها تلفاز فهل يجوز لي ان اؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز اخرج التلفاز اخرجه من الدار واجر الدار الحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا فاتتني صلاه الجماعه مع الامام الراتب ثم صليت مع جماعه اخرى فهل ينقص الاجر بذلك إن كان لك عذر فلا ينقص إن شاء الله أما إن كان ما لك عذر فهو ينقص ليش تتأخر نعم يقول ليش فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في أثناء صلاتي صلاة العصر تذكرت أني لم أصلي الظهر فاكملت صلاة العصر مع الإمام تكملها على أنها نافلة تكملها على أنها نافلة فإذا سلم تقوم تصلي الظهر ثم تصلي بعدها العصر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كنت في سفر فادركت الصلاة في الركعه الاخيره من نعم. العصر كنت في سفر فادركت الصلاة في الركعه الاخيره من العصر فنويتها ظهرا ثم صليت العصر قصرا وجمعا فهل فعلي صحيح بعد السؤال كنت في سفر فادركت الصلاة في الركعة الاخيره من العصر فنويتها ظهرا ثم صليت العصر بعدها قصرا وجمعا فهل فعلي صحيح فعلك صحيح لكن إن كنت صليت خلف إمام يتم فلا بد أن تتم لا بد أن تتم الظهر لا بد أن تتم الظهر وأما إذا كنت صليت مع إمام يقصر فصرت معه فلا باس نعم يقول فضيلة الشيخ والصفكم الله اذا دخلت في صلاة الجنازة مع الامام دخلت في التكبيرة الثالثة فهل ابتدئ بالفاتحة ام ماذا لا اصنع لا. نعم تبخل اذا دخلت في التكبيرة الثالثة مع الامام في صلاة الجنازة فهل ابتدئ بالفاتحة نعم نعم ما تدركه من التكبيرات هو اول صلاة تقرأ الفاتحة فيه وما تأتيه بعد سلام الامام هو اخر أو آخر صلاة الجنة نعم أنزل الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه